موقع محبيه القارئ ادريس ابكر بالتعاون مع شبكه مزامير داود يقدم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتابه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم أو كل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 نجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين لها قال أعلم أن الله على كل شيء قدير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 ك أن الله عزيز حكيم.